بهيمه الانعام اكدوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير اللغوع عند ربه واعلت لكم الانعام الا ما يدلى عليكم فاجتنبوا ريدتا من الاوثان واجتنبوا قول الزور